موقع رياض القرآن يقدم حديث هذا المجلس أيها الإخوة سيكون عن سورة المؤمنون وهي سورة جامعة لصفات المؤمنين وهذه السورة إما أن تتحدث عن صفات المؤمنين وعن جزائهم وعن وسائل تحقيق هذا الإيمان أو في المقابل تتحدث عن أعدائهم وبضدها تتبين الأشياء فتبين صفة الكافرين والفاسقين وجزاءهم وسبب ضلالتهم وما لهم عند ربهم من النكال وقد أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلق الله جنة عدن بيده قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون التي جاءت في صدر هذه السورة وقد قال الهيثم عن هذا الحديث اسناده جيد وله شاهد من حديث أبي سعيد وحديث أنس وجاء أيضا من مرسل قتاده ومجاهد وأبي العالية وغيرهم من التابعين ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 يا ايها الناس كلكم من طينه واعملوا صالحا ان بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم صبرا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 ربهم مشرقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشرقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات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 ولهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِّيهِمْ بِالعذابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ لَا تَجْعَرُ الْيَوْمَ إِنْ مَكُنَّا لَتُصَرُونَ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون كانت آياتي تتلى عليكم فكونتم على أحقابكم تنكصن مستكبرين به سامرين تهجون أَفَلَمْ يَتَبَدَّرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ اَلَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمُ الْأَوَّلُونَ أَمْ لَمْ يُحَرِّفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنٌّ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ مِنَ كَارِهُونَ واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بلأتناهم بذكرهم فهم مع ذكرهم معرضون أنتسألهم خرجا فخرج ربك خير فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَا نَكِبُوهُ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عن الصراط لا نكبوه ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر وكشفنا ما بهم من ضر وكشفنا ما بهم ضد لا نجوا في طغيانهم لا نجوا في طغيانهم يحمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكالوا لربهم وما يتضرعون اَمْسَكَنُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا دَلَّتْهُمْ سُطْغِيَانُهُمْ يَعْمَهُونَ لقد أخذناهم بالعذاب فمستكأنوا فمستكأنوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذعذاب شديد بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون.